خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والثرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع